يثير الأرض ولا تسكي الحرث مسلمة اللاشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها والله مخرج ما كنت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 وَدِمَ عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُ بِمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ